Allahumma lakal hamdu Anta nuru sa mawati wal ardi Wa mal fihin wala kalhamdu Anta qiyadu sa mawati wal ardi Wa mal fihin wala kalhamdu Anta lhaqqa Wa qawmuka haqqa Wal jalla lhaqqa Wal jalla lhaqqa Wal nabi lhaqqa Fa Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam haqqa Laman uruka fa madaika Fa laka Dan ayatnya, apa yang kita mengetahui hendaknya kita ngabudi, عذابك الجنة بالكفاة والعيق لا إله إن الله العظيم الحليم لا إله إن الله الرب لا إله إن الله رب العرش العظيم لا إله إن الله سبحانه ربنا رب العرش عما عم يصمون اللهم لك الحمد كله أول هو يا رحمن يا رحيم لك ذلك أنا فيما أعطي وفينا وصف عنا شرعا ما قضي فإذ لك تقضي ولا يقضع عنه إنه لا يذل مضارس ولا حيث عز من عزي تباوت ربنا وتعالي أسدع فيك اللهم, اللهم من جميع الغنوب والخطايا ونتوم إليه اللهم من خشيك كما تحول بيننا وبعنا بعاصنا فيه ومن طاعتكم اجمعين بنا جنات هي من اليقين ما تنهمي به علينا رضى والدنيا ومتقان اللهم من اسماءنا يا اسمعنا وعبر صالنا وقوات ابدا لا اله الا Wajahul Taqwa Naala Mublanah, Wala Tujar Mucibat Na Fi Din Na, Wala Mablanah Minah, Wala Tujar Dunia At Ta'ar Minah, Wala Mablanah Minah, Wala Inal Naim Al Sih Na, Wala Inal Naim Al Na, Wajahul Jannah Ta Da' Na At Ta' Na, Ya Muhtijah Shamah Min, Amau Min Al Khairi Kul Min, Wa Aadil, Ma Alin Min Wa Ma. نشرك لنعاجره وآجره ما علينا منه وما لا نعلم اللهم إنا نسألك أرضاك والجنة ونعوذ بك من سقطك والنار برحمتك يا رحمة نبي بها ما وجعل وجعل اياها سيئات لنا في كل خير والموت أوحد لنا من كل شر برحمتك يا خم اللهم إنك أقوى كريم تعب لا عنا اللهم إنك أقوى كريم تعب لا تتعب عنا اللهم إنك أقوى كريم تعب لا تتعب عنا برحمتك يا خم رحمي اللهم في جهات المولود ونفيس لولد المدين اشهر و اشهر مرضى و مرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا و مرضى المسلمين اللهم اشف المسلمين عافك اللهم بدنا اللهم Kamu hendaklah bersabda seperti yang من مات منهم وجازه بالحسنة احسانا اللهم احزقنا البر بهم يا رب العالمين اللهم اوفر لمن الله اوفر لبوتانا وموت المسلمين الذين شهدوا لك من وحدا بيها ولنبيك من رسالة وماتوا على ذلك اللهم فَادْعُونِي <تصفيق> أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَمَن يَدْعُ نِيَسْتَجِبْ لَهُ وَمَن يَغْفِرْ لَهُ ذَنبَهُ نَغْفِرْ لَهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَا مُبَرَّانِي وَذَكِرْنِي لِأَتْلَهِ إِحْسَانًا وَمِنْ شَيْءٍ آتِعْ قَوَاهُ قَوْرَنَا يَا من إله الحريم عيث أمهلتنا حين عطيناك ونحن مستهيلون بعدامك ولا مستخفون بالحراطمك ولا غرنا طول كالك فالصدق كالنخى علينا ستغطنا في الدنيا اللهم كما ستغط علينا في الدنيا إلا ما نشاء الله اللهم آمروا على يوم الفزع الأكبر اللهم آمروا على يوم الفزع الأكبر برحمتك يا أرحم الراحمين ويا في هذه الليلة اللهم اين نترك في هذه الليلة اللهم ادفع عن الغلاء والوباء والبلاء ضربا والسلاء والزلازل والمحل والسوء الفتر مرطن ومنا ومارطن عن بلدنا لا لا رف وعن سائع بلاد المسلمين يا رب فكتبت الله اللهم أعظم الناس في عمدك يا أرحم الراحمين اللهم اوفرنا ما قدلنا وما أخونا وما أعلنا وما أخونا وأنت عالم بالنين أنت المقدر وأنت المحقر وأنت على كل شيء قليل اللهم جبوك اصرى قلوبنا في قليلا من كثير وقد نحن بما بك شائرين فتقبل صيامنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن وجعلنا طالصة لوجهك وجعلنا طالصة لوجهك يا الله يا كريم اللهم ان كان في سابق عدم ان تجمع نبي بهذا الشهر داري ودارك وين او وين تبقى او قدنا و ما يقول بيننا وبينه فاقض رحمه علينا واحسن الخلاف علينا ما باقينا عملنا جميعا في رحمتك يا ارحم الراحمين وجمعنا في اعاده او امه تناؤا انت ايدينا وذل جاهينا عليها ومن Dan nubala takkan atas kita, dan untuk apa nama Allah? Hamba-nawaatkan, mawatkan Allah Rasulnya, dan Allah Rasulnya, dan pada hari kiamat. We are the لا نكون الأمي الخاسر الله أغفر